لا يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم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 بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بذخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمن انَّ لَهُمْ الْإِكْرَاهَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُؤَاخَذُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبَرَىٰ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ تَرِيمٌ أَنْ أَدُّونَ إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإن أَوْ تُبِرَّ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِفَاعْتَزِلُوا فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعنون وزروا عيون ومقاب كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين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 إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبعهم والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يؤلي مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون